بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إنا سنلقي عليك قولا سكيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويل فَانْكُرْ اثْنَا رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْصِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَدَعْ عَنِ الْمُكَذِّبِينَ أُلُل النِّعْمَةِ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 رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إنها له تذكرة فمن شاء التقل إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى منه ونفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يغدر الليل والنهار علم أن لن تفقوه فتاب عليكم فطرؤوا ما تيسر من القرآن عَالِمًا أَنَّ سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا سَيُتْلَىٰ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِبُوا اللَّهَ قُرْبًا ۖ وَماَا تُقَّمُ لِأَ قُتِكُمْ مِنْ قَير تَجِدُهُ وَإن دَو اللَّهِهُ فَيرَ وَأَبَ نَ أَج وَالتَوْفِر اللهَّ إِ اللهَّه